ZANG EN sandwich. شعوركم مستمعينة في صباحك يقبل اليوم مع فقرة هاتش عندك قبل الفاصل قلنا نتحفظ اليوم على إضراب حضوري قاعد ينفذه المربين ومتفقدية تعليم الابتدائي في سوق لحد المعلمين طبعا والإطارة التربوية لمدرسة 2 مارس 34 في سوق لحد اللي عانوا منذ فترة منذ سنوات مش كان فترة من مشكلة الانتصاب الفوضوي قدام المدرسة الشيء اللي اعاق تقدم بعض الاشغال ولا الانتلاق حتى في بعض الاشغال وهذا طبعا بغض النظر على انه مشكل يومي يمر به التلاميذ نظر لانه هالانتصاب هذا يست حتى باب المدرسة باش يخرجوا تلامذة ويدخلوا مشكل لها سنوات لكن الحل مازال غائب ينفذ اليوم اللي طار التربوي بالمدرسة ومتفقدي تعليم اللي لحد نظر نظرا المقر المقرز يمتاحهم معرض لنفس الخطورة ونفس الخطر ينظموا اليوم إذراء يعطينا تفاصيل لسي صالح طيب كرون كيرو الفقرة ومدير المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بسجل حد سي صالح صباح النور مرحبا بك صباح الخير أختي مبروكة لك وكل سادة المستمعين مرحبا أه أه كما كنت تحكي أخت مبروكا نظم المعلمين اليوم في مدرسة بداية 2 مارس 34 سجل 1 إضراب يومي الإضراب هدايا إضراب طبعا مش الأول من نوعه يعني كان هو هدايا شباش نقولك أن الإضراب هدايا هو تتم لسلسلة من التحركات, التحركات فحقيقة الأمر هو التحركات هذه ما بدتش من السنة هذه تقريبا من سنه 2013 حيث ان المعلمين في المدرسه دي نفذوا اضراب يوم 22 مايو 2016 اهي يوم الاربعاء 22 افريل 22 مايو لكن من الوقت هذاك الى حد الان ما تغير حتى شيء بالعكس أن الظاهرة هذه تستفحلت أكثر وزادت تعطلت أكثر ربما عدد التجار ماشي يزيد ماشي مزيد يزيد عدد التجار كما كل عام يزيدوا تقريبا كل شهر قد يزيد نعم. حيث أن المعلمين هنا نفذوا إضراب يوم 3 أبريل اللي فات مه. إضراب يوم وثم عبروا على دخول في سلسلة من التحركات هي إضراب يوم 3 أفريل كما قلنا مه. إضراب يوم 11 و 12 أفريل اللي هو اليوم وغدوة ثم إضراب آخر يوم 19 و, و 11 ماي نعم. ثم التهديد بمقاطعة العودة المدرسية إذا كما تحلتش المشكلة به أخت مبروك نحب أن على حاجة هنا نعم. أن السلطة كيفاش ربما واجتها كيفاش تعاطت مع الموضوع هذا السلطة أولاً ونقول هنا ونتحمل مسئوليتي في الكلام أنها رجعتها وهذا مع الأسف أنها عركة ما بين الخذارة والمدرسة والسلطة أنها تحاول تتدخل بالصلح لا وهذايا مغاير تماما الحقيقي نعم نحن ديما نقولوه الكلام هذايا وحتى عنا في الصفحة الرسمية المدرسة عبرنا عليه في أكثر من مرة أن الأشخاص هؤلاء المنتصبين نحن نروا ما عندنا مشكلة شخصية معهم <سؤال> <سؤال> روحني ديما كما نقوله هذا ما, ما رام أبنائنا <سؤال> وإذا كان في يوم ما هذو ما يتعرضوا المظلمة احنا يرانا أول من يوجه وهم ما يخدموا على رواحهم يخدموا على رواحهم يخدموا على رواحهم يبقى في نفس الوقت إذا كان هما يخدموا على رواحهم ما نعطلوش الناس, الناس الأخر بيش تخدموا على رواحهم نعم الوضعية متاع المدرسة أخت مبروكة اتحدثوا عليها تقريبا أن كل الناس هذه اللي يعرفوا اللي السجل حد او اللي يمروا من المكان هذاك يعني الصورة تغني على كل تعليق معناتها الصوره صوره واضحه احنا المدرسة تو تشهد اشغال يعني تجديد كامل للمدرسة ثم في يعني استعملنا احنا تو في الوقت هذاين استعملوا فما باب خلفي نستعملوا فيه للخروج ودخول التلاميذ باعتبار ان المدخل الرئيسي كما كنا نحكوا هو مغلق يعني نتيجه الانتساب هذا اللي عندنا تكمله مشروع بناء المدرسة في القريب العاجل يعني ربما بعد اسبوع او عشر ايام تتواصل اشغالو فما التجديد لسياج المدرسه والباب هذا اللي يستعملو فيه تلان يعني بشكل ان الباب هذا كم عشبش نجموا نستعملوه للخروج ودخول تلان يعني بش يبقى المنفذ الوحيد هو الباب الرئيسي هذا الباب الرئيسي كما قلنا أنه مغلق من طرف هذوم نشوفنا حتى صور يعني بصراحة مظهر كما نقوله ما يليق شبازة ده مؤسسة تربوية حسنة نعم ثم أكثر من هذا يا أخت مبروكا نحن نشوف إذا كان ما بيننا في نصب هذوم بتاع الوخيان التجار أكي. معلاتها عاملين كيل كيلغطاء كيلباش ما بين معلاتها جيس في المدخل متاع المدرسة يعني بشكل ان انسان مهما كان وقل جي داخل المدرسة لابد ان يدخل هو بكهد كما بالضبط <تصفيق> اللي هي ما باش ينجمين ما, ما تليقش لا بالمربي ولا باي انسان اخر ان يدخل بالشكل هذاك السلطة شواجهة هنا قالوا احنا باش نحضروا مكان باش نحضروا مكان لها التجار هذوم مكان لايق با نعم مع الاجراء هذي. اه السلطة واقلي في اخر الاسبوع اللي فات. اهه. معناتها احنا صراحة ان الناس ولات ما عادش عندها ثيقة في اله في, في الحاجات هذي. اهه. علقوا بلاكم متعت اشغال. مهو. يقولوا ان الاشغال هذي تبدأ ستة وعشرين مارس. ايه. وتتواصل على امتداد مئة وعشرين يوم. وقل نقول ان ستة وعشرين مارس اختم مبروكة. احنا اليوم احداش افريل. نتحدى أي اين كان يمشي ليدخل السوق هذاك اذا كان يلقى ولو مسمار واحد في في المكان هذاك مانيش عارف هني هل ترى سامحوني في الكلمة هو استبلاه او استغفال للمواطن او مانيش عارف شون هو, هو الحل هذي في, في الاتار هذايا طبعا باش نزيد ونشوف وراي الاطراف الاخرى سي صالح يحذر معنا عبر الهاتف سي حامد الشايب عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بسوق لحد سي حامد صباح النور اهلا وسهلا مرحبا سي حامد النور فما مشكلة الاتصال أهلا وسهلا صباح النور مرحبا بيكسي حامد كيف ما قلنا في إطار مواكبتنا اليوم للأحداث اللي سايرة في المدرسة الابتدائية في سوقة لحد وتعطل ربما سير الدروس بشكل يومي هذا يتعاني منها ببنائنا التلاميذ في المدرسة والإطارات التربوية انتم كنقابة كيفاش تشوفوا الإشكال هذية وشنو المطلوب اليوم من الصلاطة المحلية والجهوية لحلحلة الإشكالية هذه شكرا للاعب الزاوة خاطر باعتبارها معنا مرفق اعلامي قاعد يتبع في المشاغل الجهة شكرا الوضع تعرفوه معنا وكلمنا فيه ومرة اخرى معنا نتحدث في نفس الموضوع عندي صاب الفوضى امام المدرسة مش عارف السلطات المحلية خاصة في لحد حد هنيه غايبه تماما معنا ولا اتصال ثور اضراب في بداية شهر الزرين ولا إبصاد كيف في اليوم إنهارين 11 و 12 ما حتى ردة تساعد مش عارف معناها رغم اللي سيحامد أي رغم اللي سيحامد هذه أشكال تسعيدية على خطر قبل زاد فما إضراب فما تلويح بالإضراب فما عريضة موقعة منكم ومن الأولياء ومن غطارات التربوية لكن إلى حد الآن التعاطي ربما مع صلاته اللي قاعد ناقص الصياح تاعي فوتت ماشي بيقول غايبه تماما مم. مش عارف اذا ادرا عن واعي هم غايبين ولا يغيبوا ولا مش عارف معناها الواحد بديش انها مقصوده الحكاية طبعا احنا كنا قابل المهم ندافع هو هذا اغراب نتاع كرامه احنا نحب المعلم يدخل المدرسه نتاعه شمس آه مش يدخل متبس تحتين ده للمدرسة إحنا نعلمه في ال... في التلام لكن إيش يهز رأسهم كيف يفكروا تفكر حرب مش معناه المعلم اللي هو حجر الزاوية مهم. راي الناس كل حكتة في التعليم مهم. إلا المعلم محكوش عليه حكوا على المثلث في التعليم والتعليم يحكوا على بداوجة حكوا على نخلة على حكوا على فارقية إلا المعلم الحجر الزاوية محكوش عليه إذا نحن نعتبر ذي إضراب بتاع كرامة يا أخوي يحبون يتنفسوا يحبون يتنفسوا يحب المعلم يدخل رافع رأس المدرسة وكان عقابة معناها هذا دورنا رأي مع الناشة الناس تنظر لنقابات ونظروا لها كان معناها متعة شهريات رأي نقابات جت بشت فعل الواقع يبحث نسيمة والوحنية الثقافة و دور مثقف ودور مثقف ونقابة جزء من من الواقع هذا مثقف هو يحاول يغير بيئة معينة موجودة في المجتمع. نعم في هذا لواقة يلزم شوي ترشيد السلوك تبعه. في فيليتر هذا يا سحامد كنقابة شنو هو مطلوب اليوم من الأطراف المتداخلة في الموضوع لحل الإشكال هذا يا. ولا هي هو هي السلطة بيد السلطة المحلية السلطة, المحل السلطة المحلية وسلطة جهوية حتى سلطة جهوية راسوبل حد تبع سلطة سلطة جهوية ما معزول راسوبل حد. نعم. مش عارف معناها اني كيفاش واضح سي حامد الشايب نشكرك برش على التدخل وتوضيحات اليوم النقابه على الخط سي صالح ربما هذا يحيلنا للحديث على التدخل بعض الاطراف الاخرى احنا نتحدث على السلطات المحليه ربما ممثله في بلديه سكر حد هي المعنيه بالامر لحل الاشكال مندوبيه التربيه سي صالح لانه على علم بالاشكال هذيه وشنو ربما الخطوات اللي تقدمها المندوبيه في تدخلها طبعا في المشكلة أخت مبروكة في الاطار هذا مندوبيه التربيه التربية هو اولا كما قلنا هو مشكل جديد ما هوش جديد في 15 سبتمبر 2015 يعني يوم العودة المدرسية نعم لوح المعلمين بمقاطعة العودة انا ما فماش عودة مدرسية أي في المدرسة على عين مكان أحضر السيد مندوب الجهوي للتربية السابق معوش المندوب الحالي السيد معطمد سجل حد ممثل عن بلدية سجل حد ممثل عن منطقة الأمن الوطني بيكبلي النقابات الأساسية والجهوية وإدارة المدرسة وأمضوا على محضر جلسة ان في خلال أسبوع يتم القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي تمام، هذا هي 15 سبتمبر 2015 وإحنا اليوم 11 أبريل 2018, 2018 وعلى أبواب سنة دراسية أخرى زادة م. جاية تلوحوا بمقاطعه, بمقاطعة إذا لا كان فعلا لأن صدقا أخي مبروك أن في الظروف هذيك ما عادش إمكانية العمل ما عادش إمكانية العمل وقل نقولو هذا يروا فعلا وماذا بينا نحن الناس ما يسالش مرحبا يبلو خيام في سبل حد خليجو يطلعوا على, على الوضع على عين المكان لأن قد ما نقوله ربما الصورة تغني على, على الحديث يجو شوفوا على عين المكان الواقع اللي نعيش فيه نعم باش نعتذروا من الخيال الاخرين اللي باش المفروض كانوا باش يدخلوا معانا نظر الذي الوقت سي صالح لكن باش نبقوا في متابعة للموضوع نواصلوا باعتبارك انت اليوم تتحدث على الاشكالية هذه ربما تمثل حتى الاطارات التربوية والتفقدية زادة اللي عانوا من نفس الاشكال حبيت نسأل سي سالح في الطرف المقابل التجار اللي هما ربما سبب الاشكال هذه شنو رايهم تحدثتوا معاهم ولا شنو مطالبهم هما اللي حل المشكل هذه والله اخت مبروك اولا احنا بالنسبه للتجار هذوما احنا رانا ما ناش في وضع ان في وضع ان باش عندنا خصومة مع طرف أيه. معين او كذا وحني تجنبنا ان باش حتى نتفاوض معاهم لان تجنب لاي اشكال قد قد يوق قلنا ان السلطة هني هذي يعني المشكلة ولا واضح هي احني مشكلتنا مع السلطة اللي قصرت في اداء وجبه <تصفيق> احني مشكلتنا ان هذا مرفق عمومي اللي هي المدرسة ايه ممكن كيف تبحدتوا معهم حتى بش يوسعوا اثنية شوي ولا يزيلوا هكا الباش هذكي خلي المعلم يدخل شي محكيم التجار حين. اللي قالوه هو هاو موجود على شبكة التواصل الاجتماعي معناتهم موثق ما هومش, ما هومش بالجحدة قالي لنا ايه قالوا احني بنو سوق وبنو قسر بنو اي حاجة احنا رانا مناش بش تحولوا احنا رانا خدمتنا على البساجية على الطريق معناتهم مايش مشكلت يعني هذا اللي هذا اللي شفنا مناصرة المشكل هذية ولا زاد التفاعل معها جاء حتى من قبل الاولياء شفنا عريضة قدمها الاولياء عريضة فيها مساندة وعريضة فيها استنكار ربما للظهر هذه نظرة لتضرر أبنائهم في حد ذاتهم من المشكل العريضة كانت تحكينا عليها سي سالح هم الاولياء في اجتماع احنا عملناه لأن احنا وزارتنا طلبنا بعقد اجتماعات دورية بالأولياء لدراسة عدد مواضيع المهم أن عقد اجتماع نهار الجمعة اللي فاتت نهار 6 أفريل في المدرسة حضروه قرابة 300 ولي من 409 ولي حضروه قرابة 300 وطرحنا عدة مواضيع من جميلة الموضوع هذي في الموضوع هذيه أن الأولياء عبروا على أنه ما يكفيش لأنه مع الأسف أنحنا ولينا في, في تونس بصفة عامة هذه <تصفيق> الإضراب ما عادش عنده جد للأسف يعني كتحرك احتجازي تضرب ولا ما تضربش الحل مش موجود للأسف بالنسبة, بالنسبة لأولياء مشوا خطوة ما نعرفش بالضبط وين وصلوا بها أنهم هددوا أنهم باش يشدوا أبنائهم على الدراسة وباش يقوموا وقالوا باش نقوموا ربما بغلق طريقه طريقة أو حاجة كما هك المهم أنهم أمضوا عريضة مساندة للتحرك هذي وأنهم يعني في نفس السياق هذي العريضة الموجودة تقريبا أكثر من مئة إمضاء فيها ومينش عارف المهم وينوصلوا في إجراء أنهم باش يشدوا أبناهم على المدرسة أو شي كهذا نعم معناتها سي صالح نجو نختمه في المواكبة الموضوع هذية برسالة ربما لمعتمد سوق الحد واللي هو في حد ذاته رئيس النيابة خصوصية لبلدية سوق الحد عام بلدية سوق الحد اللي هو معنيين بحل المشكل شنو تحبوا تقولولهم بلا أخت مبروكة فما ملاحظة صغيرا نحب نسوقها هنا لأنها فما ربما بعض من الأولياء أو بعض حني كما في, في وسائل ديما ا الاضراب و ناس اخرى يعني ضد هالتحرك هذا ربما حنا الناس اللي تقول ان ابنائنا ضاعوا على القرايه او من القرايه وكذا في اجتماع امس بالمدرسه في مجلس المعلمين مع المعلمين مم. التزم المعلمين انا فما عطله حنا نهار 29 افريل نهار هذا 29 افريل باش ما, ما نقولوش التلاميذ نقصتهم دروس المعلمين مستعدين انا باش يقروا على امتداد العطله ما ياخذوش عطلة باش على الاقل تعويض الدروس اللي, اللي ضيعت على التلاتي. اي هو دجاسي سي صالح وقت اللي نقولوا اضرب حضوري المفروض الدروس ما فماش مقاطعه على الدروس لا فماش ما يخدموش معنا ما, ما يدرسوش المعلمين به واضح كيف ما قلنا رسالة لسلطة المحلية في سجل حد ومنها لسلطة الجهوية ممثلة في ولي الجهوية والله اولا اني نحب نتوجه للسلطات الجهوية اولا ثم بعدها سلطة المحلية اولا سلطة الجهوية لهم اللي سجل حد هي معتمدية من مئتين واربع ستين معتمدية في تونس ما وقلين لوحو وقلين في محضر بتاع 2013 مه. مسؤول جهوي امني رفيع المستوى يقول مه. ان سجل حد تتميز بخصوصية معينة <تصفيق> ما مانيش عارف هي الخصوصية هذي لتتمي التميز سقلا حد على باقية الجهات يقول لا بد حتى التعامل هل هي من الفين وصلتاش شوفناها دجاج في المحضر اللي جلسة هلنا تبدل الثروة خصوصية صدقنا إحنا وقت اللي نتبعه ال ال ماشين الأحداث نقوله اللي تقريبا قاعدة نفس نفس الصورة هذيك التعامل مع او تعاطي مع القضايا المتروحة في سقلا حد هي تقريبا بنفس الطريق احنا نقوله اللي سقلا حد رأيك كيفها كيف أي ماتم في تونس فيها الباهي وفيها الخائب وفيها اللي يتفاهم وفيها ما يتفاهم يشوفها ناس وطنيين كيف كيف أي, أي منطقة في تونس لذا احنا نحب أن نعاملوها كيف كيف أي منطقة في تونس صدقا لأن احنا وقلنا نقول الكلام هذا يا روي حز في أنفسنا أن نحس أن سوق لحد جاعدت تتعامل معاملة خاصة نعم باش نختمو بالبطاقات سي صالح ربما اللي نواجهوها اليوم لأصحابها في سوق لحد كيف ما قلنا بطاقة خضراء للي يستحق الشكر بطاقة صفراء للي يستحق الإنذار ربما ولا تنبيه وبطاقة حمراء للي يستحق الإقصاء لكن ما نقصوا حد اهني لكن هذي إجراء باش المؤسسات متاعنا والإدارات متاعنا تحسن من خدماتها تجاه المواطن خلينا نبدو بالبطاقة الخضراء لشكون في سوق الحد البطاقة البطاق الخضراء أخت مبرو احنا في بلدية سجل حد هو مهو. تقريبا في علاقة بالموضوع نتحدث فيه مهو. فما مجموعة من العمال العمال هذوكم صراحه نشدوا على أيديهم ونحيوهم ونقولهم الله يبارك لهم فالعمال هذوما فما عامل مهو. ربما من في وضعية طريفة شوي أي. أنا العامل هذا هو حتى الماتريال اللي استعمل فيه اللي هو الملك البلدي مهو. يروح به الدار اللي أنا ما يتهناش عليه باش يدسه الباركم تاعة البلدي الحاجة الثانية لا تقريبا على حسب علمي انه هو تقريبا العام الوحيد في البلديه عون تنظيف يعطيه صح ان أيضاً. ما يراقبوش حتى في الوقت نتاع الناس كمل نصف النهار هو أي. نصف النهار وربعه مازال ما, ما كملش يقول لا خليني نكمل خدمتي يعطيه الصحه يعني في حتى من الطرايف اللي يحكوا فيها أنه في وقت من الأوقات جابوا فريق تعزيز باش يعاون عنده مجال معين هو المكلف تنظيف جابوا له فريق باش يعاون باش ينظف معاه تغشش وقال لا المنطقة هذي خاصة بيعني ما نحب حتى واحد يجي يعاون نيتها ربيعينا إن شاء الله يكيد يهمنا نعرفه شخصة ذاية شخصة بطبيعي بضبط هذي ما يسالش خلينا الناس فيها حاجات باهية نعرفوا باه الأخها هذا واسمه حامد بن حمادي فرج اي يا تسع حاجه حامد, حامد هو عامل آه. تنظيف ببلدية سقل لحد هذا تقريبا هذه البطاقه الخضراء ونقول احنا الكل نمشوا على درب ونقول و بضبط في تونس حني تو مع احوجنا للاشخاص كما كما سي حامد عذاي هو متفاني في في في خدمته نعم البطاقه الصفراء سي صح البطاقه الصفراء م -م. هي البطاقه الصفراء لكن راهي قريب باش تولي حمراء وخت مبروك قريب تنتقل من من إلى الأحفل هي البطاقة الصفراء هذه للمندبية الجهوية للتنمية الفلاحية في كبيلي مهو. احنا عنا واحات في سبل حد مهو. وهذا يجبادناه في مرة المرات وقلت راحنا مشكلة الفلاحة مهو. هي واحات تعاني من مشاكل متعدة ومشاكل نجم نقوله حتى متناقض فما واحات هي مهدى يعني في جزء كبير منها من نقص نقص حد في المياه مهو. وفما واحات أخرى تعاني من مشكل النز نزع مثلاً على سبيل المثال نعتوا أن في واحد أم الصماء في المدة الأخيرة فما فالح جراء النز هذه تقريباً فما قرابة 80 غرسة اللي مطوله ونعرفه يعني الكل فر تاعت الغرسة هذه مهو. لغير ذلك ثم كما قلنا إحنا وحدات أخرى تعاني من تملح تربة إحنا نسأله هنا أين مندوبية الفلاح مهو. مندوبية فلاحية غائبة تماماً عن الوضع هذا إذن نواجهولها بطاقة سفراء ونقولولها أراهو الوضع إذا كان تواصل بالشكل هذي أراهو بشجرنا لقدر الله إلى كوارث نعم واضح بالنسبة للبطاقة الحمراء سي صالح البطاقة الحمراء هي وجهناها عدة مرات لكن ما يسالش نعود نذكر بها اليوم هي مم. إلى الشركة الوطنية للنقل بين المدن مم. الشركة هذه اللي تقريبا ما عادش عندها ما تخدم إلا مع لي عموما هي وصولها حد بصيفها خاص مم. أنا تقريبا مشاكلها الكل تنقلها إلى جهة تكبيلي أو بلا خص إلى سوق الحد نعرف الشركة هذه اللي هي مرفق عام هي شركة عمومية أوهو. اللي هي ملك الشعب التونسي أي. أنا المتصرفين فيها أوهو. وعدوا اهالينا في سوق حد بأنه باش يخصوا لهم حافلة أو بإرجاع الحافلة عدد 507 اللي تربط بين السوق لحد وتوصل العاصمة في 22 كتوبر 2017 وقالوا أن باش نعملوا حافله صغيرة مبدئيا ثم في انتظار أنه عندهم أسطولهم باش يتجدد باش يرجعوا الحافلة أي. في, لحد في, في 22 20 كتوبر 2017 من بعد في شهر فيفري الشركه الشركة هذه قالوا تعليلوا ان غياب الامن في سوق حد مه. وقلي اه وجوهنين اللي مبروكوا وتكلموا مه. وقلي جاوبوهم لوخيان قالوا لهم لا في سوق حد اللي موجود مه. فيها الامن يعني ما مه. عادي قالوا لا يلزم السلطة الجهوية تعطينا مراسلة مه. كتابية تثبت لنا الامن للامن موجود يعني ولا المسؤولية مسؤولية سلطة جهوية ثم في مارس مه. 2018 تنكرت لكل تعهداتها السابق قلت ما كار في سوق نتابعوا الموضوع ان شاء الله. هذه شاء الله. حمراء لكن لازمنا نتابعوا الموضوع وين وصل وشنو استعدادات الشركة الوطنية للنقل بين المدن في توفير وسطول لسوق الحد. سي صالح الطيب نشكرك برش على الحضور وطرح المواضيع. شكرا مبارك الله بتاعكم تتحل الغدوة الاضراب ما يكونش موجود في المدرسة. وتتحل المشكلة ذا بش نواكم معكم الاحداث لحظة. م. بلحظة نشكرك برشا سي صالح. م. Hek je geliefde. Het Het